ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري جليل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم. يدبر الْأَمْرَ يفصل الْآيَاتِ لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الْأَرْضَ وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثَّمَرَاتِ جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعْجَبُمْ قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَوْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْقُرُونُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ الله يعلم ما تحمل كل أنسا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب الكبير عالم الغيب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 ويسبح الرад بحمده والملائكة من خيفة، الراد بحمده والملائكة من خيفة، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء.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 إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلو وفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال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 ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب, الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبر امم من قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا, فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم